وظنوا ما لهم وظنوا ما لهم من منيح لا يسأم الانسان من دعاء الخير وان مسه الشر فياوس قنوط ولا ان ادقناه منا من بعد ضراء مسته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 محيط بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين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 يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ شَرَعَ عَلَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي اليه من يني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 فلذلك فادع واستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم وقل امنت بما انزل الله من كتاب وامرت لاعدل بينكم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 حجتهم داحظة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب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 وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ تَرْضَى الظَّالِمِينَ مُشْبِقِينَ مِنْ مَا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَلِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ جَنَّاتٍ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ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 ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما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 والإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وأمرهم شورا بينهم ومن ما رزقناهم ينفقون والذين إذا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 148-وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل 149-وترى هم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي 140-وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا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 وَإِنَّ إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ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 وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحى باذنه ما يشاء انه علي حكيم وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا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 لا الى الله تصير الامور بسم الله الرحيم حامين والكتاب المبين ان جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون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 فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين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 لقدر فأنشرنا به فأنشرنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون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 أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعل الملائكة الذين هم عباد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 جت عليهم آباؤكم، قالوا إن بما أرسلت به كافرون، فانتقمنا منهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، إني برّ. ضرني فانه سيهزين وجعلها كلمه باقيه في عقبه لعلهم يرجعون بل متعتها اولائي وآباؤهم حتى, حتى جاءهم الحق ورسول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 اللي يتخذ بعضهم بعض ورحمة ربك خير مما يجمعون ولو لا أن يكون الناس أمته واحدة لجعلنا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم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 من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترمين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم, إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو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 هل يُفرون إلا الساعة أن تأتيه بعثه وهم لا يشعرون الأخ يومئذ بعضهم لبعض عدو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 ادخلوا الجنة أنتم وَأَزْوَاجُكُمْ تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكوان وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي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 سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون سبحان رب, رب العرش عما يصفون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 السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من الشفاعة إلا من شهد بالحق إلا مَن شهد بالحق وهم يعلمون ولئس أرسلهم من خلقهم لا الله فأنا يؤفكون وقله يا رب أصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم والكتاب المبين إنا في ليلة مباركة إنا كنا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 فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون وترك البحر رهوا إنهم جند مبرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم نعمه كانوا فيها فاكهين كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم وزرع ومقام كريم ونعمه كانوا فيها فاكهين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 يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم وَنِعْمَ مِنْ الرَّبِّ كَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَرْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ الله اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَانِي كتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض آيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون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 قُل لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَغْفُرُونَ أَيَامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم أهم على العالمين واتيناهم بينات من الأمر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 والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة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 وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت كل نفس بِمَا كسبت وهم لا يظلمون أرأيت من اتخذ إلهاه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ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 إلا أن قالوا بآباءنا إن كنتم صادقين قل الله يحيكم ثم يميتكم ثم يجمعكم, إلى يوم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون وللله ملك السماء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 فإن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق فإن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته فيدخلهم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 ذلكم بانكم اتخذتم آيات الله هزوا وغروتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعبون فللله الحمد, الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وَلَهُ والسماوات والأرض وهو العزيز الحكيم